وأنا أقرأ اليوم في الطريق تفاصيل أمر النائب العام بحبس الرئيس وأبنائه بكت عيني قلت في نفسي سبحانك يا ربي بكت عيني مثل ما بكت عين أبي أيوب الأنصاري وهو على أسوار القسطنطينية عندما بك بكاء شديدا فقال له أحد القواد يا أبا أيوب أتبكي في يوم يعز الله فيه الدين فقال يا أخي بينما أمة ظاهرة إذ عصت أمر ربها فأذلها الله بينما أمة ظاهرة لو واحد قاله أبل سبع شهور وقال له رئيس تقيم من البحرين أبل الانتخابات أنت سيتم حبسك واعتقالك بعد سبع أشهر ماذا كان, سيقول ماذا كان سيقول يا أخواني يجب أن ندرك البشارة من الله ومن الملائكة لنا لأننا أهل استقامة ليس لأننا أصحاب دنيا ولا مناصب